وَقَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَرَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا قَوْمِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا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 وَأَلْخِيَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ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 ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا معطق الطير وأتينا من كل شيء وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فَصَدَّهُمْ عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 وَمِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَمُدُّنَّنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ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 أذلتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.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 فَلَمَّ رَأَهُ مُسْتَقِرًا عَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِن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 فِيَلَهَذُخُ لِالصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُدَّتَهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَرْدٌ مِنْ قَوَارِيرِ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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلخون قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول لن لوليه ما شهذنا ثم لنقول وإن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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أَتَأْتُونَ الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء إبل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوطم. قريةكم إنهم أنازؤ يتطهرون فأل جئناه وأهله إلَّا مَرَاهُ قَدْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِقُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فَأَبْتَنَاهُ بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ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 يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 119. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا دبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 119. ويكذب بآياتنا فهم يوزعون إِذَا حتى إذا جاءوا قال وَلَمْ بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 111. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يرون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 Sunnah Allah, den, der adkender alt, er han, der er مَنْ til, hvad فَلَهُ خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء 17. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 18. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ